يوم خيبر أتانا العهد مرويا وكان الوعد مكتيا أتانا العهد مرويا وكان الوعد بأن الأرض للرحمن يطوي ملكه طايا أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتي أتانا العهد مرويا وكان الوعد بأن الأرض للرحمن يطوي ملكه طايا وأن المسلم الأقوى ويوما يملك الدنيا فتنطق يومها الأشجار إن هنا يهوديا وأن المسلم الأقوى ويوما يملك الدنيا فتنطق يومها الأشجار إن هنا يهوديا أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا أتانا العهد مرويا وكان الوعد بأن الأرض للرحمن يطوي ملكه طايا وفي أعماقنا ذكرى ليوم ليس منسيا لخيبر إذ قضى الجبار أمرا كان مقضيا وفي أعماقنا ذكرى ليوم ليس منسيا لخيبر إذ قضى الجبار أمرا كان مقضيا يهود الغدر أشبعهم هوانا والرداريا أتانا العهد مرويا وكان الوعد مأتيا أتانا العهد مرويا وكان الوعد بأن الارض للرحمن يطوي ملكه قايا بأن الارض للرحمن يطوي ملكه قايا بأن الارض للرحمن يطوي ملكه قايا